بسم الله الرحمن الرحيم الف تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين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 هذا خلق الله، فأرني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ظالم مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد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 فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم, فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ما رحى إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك. وضض من صوتك إن ألكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرت وباطنة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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عاملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب وليظ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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمَا وَخْشَوْ يَوْمَا وَخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ